بسم الله الرحمن الرحيم طاسم مين تلك آيات الكتاب المبين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 إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهمان وجنودهما منهن ما كانوا يحلون وأوحينا إلى فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجلودهما كانوا خاطئين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 وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراض عن قبل فقالت هل أدل لكم على أهل بيتي يكفونه لكم يكفونه لكم وهم لهون صحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان فوجد فيها وجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذين شيعته على الذين عدوه فوَكَزه موسى فقضى عليه قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌ قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فاغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين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 فَلَمَّا أَنْ أَرَدَّ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَبْدُهُ مَا قَالَا يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل يقص المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتون بك ليقتلوك فخود فخود إني لك من الناصحين فخرج منها خائفاً يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهدي يَنِ السَّوَاءِ السَّبِيلِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِم مَّرْأَتَيْنِ تَذُودَانِ قال ما خطبكما قال تا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إله فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على السحيا إن قالت إن إن أبي يدعوك. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف. نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إن أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجري ثمانيا حجدا فإن أتمنع عشرا فمن عينك وما أريد أن أشق عليك. ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عذوان عليك والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوء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 فَلَمَّا آتَاهُ هُدًى مِن شَاطِئِ الوَادِ الأَيْمَنِ فِي البُقْعَةِ المُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى أَيَا أي مُوسَى إِنِّي أَنَا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبي ولا تقف إنك من الآمنين قسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إن قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يُقْتَلُوْنَ وَأَخِي هَاوَنَهُ وَأَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي يَرِدْ أَن يُصَدِّقُنِي إِنِّي أخاف أن يكذبون قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن تبعفوا الغالبون فلما جاءهم موسى بأياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحهم فدروا وما سمعنا بهذا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 قال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غير فأوقيدي يا همّان على الطين فجعل لي صرحا فجعل لي صرح لعلي اُمطَالِعُ إِلَٰهٍ مِثْلُهُ إِنِّي لَأَبٌهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَاسْتَكْبَرَ وَجَعَلَ عُدُودَهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنَّ أَنَّهُ إلينا لا يوجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئم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 فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَرْقُ مِنْ عِنْدِنَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرٌ تَضَاهَرُوا وَقَالُوا يوم. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منه ما تبعه إن كنتم صادقين. فإِلَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون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 ويدرعون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللب وأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم لا نبتغ الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمؤ دَثِ وَقَالُوا إِنَّ تَبِعَ الْهُدَى مَعَ كُنْتَخَطَفَ مِنْ أَرْضِنَا أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يُجِبَ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْق من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها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 هي رسولا يتنوا عليهم آياتنا وما كنا مملك القرى إلا وأهلها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون A fahu wadnahu wadhal hasan, fahu walakhih kama mta'ghnahu mta'ghal hayat dunia, kama mta'ghnahu mta'ghal hayat Hai, hari kiamat dari orang-orang yang berbuat jahat. Hai, hari kiamat dari orang-orang yang عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ما بِفُومِ الْمُرْسَلِ بَعَثْنَا عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءَ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ بَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ يَا لَيْتَ حَفَعْسَ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَرَبُّكَ يَفْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيُخْفِي ۚ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تفكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله الغير Allah يكتف بضياء أَفَلَا تَسْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنَّ جَلَّ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَا وَسَرْمَدَنِ لَا يَوْمٌ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَامُهُمْ من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنه نها ولتسكن فيه ولتبتغوه من ضديه ولعلهم تشكون ويوم ينادين فيقولون أين شركائ الذين كن ثم تزعمون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 إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الخنود ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي قال له قوله لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وبتغفي ما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنظر سَنُصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَإِنَّمَا مَتِتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشجد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليس لنا مثل ما أوتي طارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها اغْسَفَ النَّبِيُّ وَبِدارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فئة هي وما كان من المنصرين واصبح الذين تبنوه ما كانوا بالامس يقولون ويك ان الله يبعث قرز يقولون ويك أن الله يبثق الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وَيْكَ لَا يُتْبِحُ الْكَافِرُونَ مِلْكَ الدَّاوُ الْآخِرَةُ نَجَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد قل ربي Mengenali jalan yang benar dan orang yang berada dalam kegelapan. Dan apa yang kamu lakukan, tiada yang mengetahuinya. Dan فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك